بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا إ ل ى قومه أ ن انزل قومك من قبل أ ن ي أ ت ي ه م عذاب اليم ل أ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 م و س و ع م ا ل ر ا ب ا س ا للعلوم الاسلاميه ا و ا س م ا ت ب ع و ا من ل م ي ز د ه م ا ل ه وولده إلا خ س ا ر ى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 ف ر لي و ل و ا ل ه د ي ش ر م ه دعويه مؤمنا غير ربحيه ذ ا ل م ؤ م ن و ن ا تسد ل ا ت م ا ا ع ي